ولا تبوتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوى فقوى ذي خلقكم من نفس ماحلة وخلق منها زوجها وتفهمكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال والقران المجيد فانعجبوا وانجاؤوا 재미je neutra. لَنُزِلَنَّ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَتُعَلِّمُهُم كذلك الكون كذبت قبلهم قول نور وأصحاب الرسل وتقول وعاد وترعا وإخوان وأصحاب الأيكة وقوم تبع قلدهم كذب الرسل فحق وعين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 وانفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى كنت في من فكشفت عنك فِي بَعْضٍ لِيَعْلَمَ أَنَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ لا بابا لدي عزيز القيادي في جهنم كل كفار عزيز مهي من العذر الخير معتد مهيز <تصفيق> الذي جعل عن الله إله الآخر فألقياه في العذاب الشديد وقوله لدي وقد قدمت اليكم ذي الوعيد ما يبدل القبض علي وبان بظلام ذي العبيد يوم نقول بجمل من امتلات وتقول من مدين وأزنفت الجنفة للمتقين ويربعين هذا ما هذا عدون لكل أبواب حكيم من خشي الرحمن في الغيب وجاء بقلب النورين قلوا ذلك يوم ثم يشاءون فينا ولدينا بديلا وكم من قبلهم من قوم هم منه النقشى في البلاد هم إِنَّ في ذلك لذكرى لمن كان له قلب الأول والسمع وشهيد ونغلق لغلق السماوات والأرض وما في فِي أيام في ستة أيام وما منه على وسبح بحمد ربك قبل الموع الشهد وقبل الروم ومن الليل فسبحه وأبنى رسول واصمع يوم يلادي الولاد من يوم يسمعون ذلك يوم القيامه الينا نحن نشكي والميت والينا المصيبين يوم تجفف الأرض عنهم تراعا ذلك حشر علينا يسير نحن نعلم بما يصومون وما ارونت عليهم فلذل في القرآن الكريم رب العيد الحمد لله رب العالمين والعاقبة في المتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله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 جزاء الميثاق ولا يظلم ربك أحدا قال سبحانه فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عما راضعهم إن قسوه القلب أيها المسلمون تنسي العبد حقائق, حقائق كثيرة منها حقيقة الموت وحقيقة البعث والنجور وتجعل الانسان يؤمن في هذه الدنيا امانا لا يدركها وان عمر عمر نوح عليه السلام ولكن الموت حقيقة لا بد منها وان طالت الايام والليالي قال سبحانه وجاءت كثره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تاييد ذلك ما كنت منه سفر ذلك ما كنت منه تهرب وقال عز وجل قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون وقال عز وجل اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في قرون مشيده ولو كنتم على جدال عظيمه ولو كنتم على مصور ضخمه فإن الموت مدرككم لا محاله قال قتاله رحمه الله تعالى ما زال ربكم عز وجل يقرب لكم الاخره حتى سماها غدا يشير رحمه الله تعالى الى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدر واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فيا أيها الإنسان الضعيف يا من طال بك العمر حاسب نفسك ولا تاكل واخلص بالله العلي القدير فقد قامت حجته عليك فكم من طول السنين من برهان من للعذر والحجة روى الإنام الحازم في مستدركه في سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من عمر من امتي سبعين سنة فقد أعلى الله إليه العمر من عمر في هذه الدنيا سبعين سنة فقد انقطعت عذرته وسجدته امام الله تعالى قال قتاده رحمه الله ايها الناس اعلموا ان طول العمر حجه عليكم اعلموا أن طول العمر حجه عليكم فلنعود بالله ان نعير بطول العمر قال عز وجل مخاطبا الكفار في نار جهنم اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير قال عبد العزيز بن امين رواد رحمه الله تعالى من لم يتعظ بطلاب لم يتعظ بشيء من لم يتعظ بطلابه امور لم يتعظ بشيء الإسلام والقران والشيب الإسلام حجه والقرآن حجة والشيب حجة على الشيبان وقد نظر بعض السلف إلى المرأة فرأى بعض الشيب على رأسه فقطب نفسه قائلا ظهر الشيب ولم يظهر العيب ولا أدري ما في الغيبة ظهر الشيب ولم يذهب العيب ولم يذهب, يذهب العيب ولا أدري ما في الغيبة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 أن يسلب الإسلام الإسلام فأموت على الكفر عيالا مذاه أيها المسلمون إن الإنسان قد شفه كثير من العلماء في مسيره مسيرة الهلال في هذه الدنيا فيبدو الهلال في أول هذه في أول الشهر وليدا ثم يكبر حتى يبلغ شواله في منتصف الشهر فيكون بدرا واضح الرؤيه عظيم الفائده وما ينبث كذلك الا ويعود الى الضعف والتراجع حتى يبلغ ارض العمره قبل انصرام الشهر ثم ينطوي ويختفي فيظهر هلال شهر جديد وزمن مزيد وكذلك الانسان يولد صغيرا فقيرا حسيرا ثم يترعرع ويكبر حتى يبلغ اشده مرورا بمرحله شبابه حتى يكتمل نضجه حتى اذا بلغ أربعين سنه اتاه الشيب عياذا بالله من طول العمر قال سبحانه هو الذي خلقكم من تراب ثم من لطفه ثم من علقه ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم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 فهل لك ايها الانسان ان تراجع النفس قبل ان يضيق النفس وتعود الى ربك قبل ان يهتم على قلبك قال عز وجل كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المفاق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتنطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى <تصفيق> <تصفيق> ايحسب الانسان ان يترك الهدى الم يكن اطفه من مريء يمنى ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى أليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى سبحانك فبنا يا ربنا نسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا نيلة في ذكره ونسأله سبحانه وتعالى ان يؤلف بين قلوبنا وان يصلح ذات بيننا وان يهدينا سمول السلام اللهم ارحمة المسلمين اللهم ارحمة المسلمين اللهم ارحم المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم انصر اخواننا المستضعفين المسلمين في كل مكان سبحان الله اللهم أشهد اشهد ان لا اله إلا انت استغفرك واتوب اليك